أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعلمون داكم فيه تارة أخرى، فيرسل عليكم قاصفا من الريح، فيغرقكم بما كفّرتم.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 117. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا 118. ومن كان في ذذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيله وإن كادوا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفترى علينا غيره وإذا التخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تتركن إليهم شيئا قليلا إذا لا أذق لك ضع فالحياة وضع فالموت ثم لا تجد لك علينا نصير